Mr. Miller Oh, Uh-uh. Voilà! قاله يراودتني عن نفسي In ben وقال مصوة في المدينة امرأة العزيز من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه The <laughs> We mm -hmm. Na uh, um Yo, son Whoa! <laughs> Alam. كيد <تصفيق> Leven ZANG في القناة لفضيله الدكتور محمد فأن أمر عن حتى Mas <laughs> إذهبون فلما دخلوا ¡Gracias! <tose> اهل القرى افلم يسير Well,